ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام رحمة الله عليه في البرهان في علم القرآن النوء التاسع عشر معرفة التصريف تصريف الكلمة معرفة التصريف قال وهو ما يلحق الكلمة ببنيتها يلحق الكلمة ببنيتها تصريف في بناء الكلمة هذا التصريف في البناء يؤدي إلى تغيير في, في المعاني تصريف في البناء يؤدي إلى تغيير في, في المعاني قال وينقسم قسمين هذا التصريف قسمان أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني جعل الكلمة على صيغ مختلفة كل صيغة تحتمل معنى وينحصر هذا التصريف في التصغير والتكبير تصغير الكلمه وتكبيرها أض وايه وابي أض وابي في المصدر هو التصريف الثالث للايه للكلمه ضرب يضرب ضربا واسمي الزمان والمكان اسم الزمان واسم المكان واسم الفاعل واسم المفعول والمقصود والممدود هذا تصريف الكلمة تصريف الكلمة على صيغ مختلفة بضروب من المعاني. النوع الثاني تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليها. تغيير الكلمة لمعنى طارئ عليها. وينحصر في الزيادة والحذف. زيادة في الكلمة أو حذف منها. والإبدال والقلب. والنقل والادغام، فهذا هو المراد بتصريف الكلمة تصريف الكلمة فائدة هذا التصريف حصول المعاني المختلفة المتشاعبة عن معنى واحد حصول المعاني المختلفة المتشع... هي كلمة واحدة فهي معنى إيه؟ معنى واحد ولما صرفناها بصية مختلفة كل تصريف يؤدي ايه يؤدي معنى فكانت كلمة واحدة ولها معنى واحد وكل ما صرفتها إلى تصريف زدت ايه فيها معنى من المعاني قال وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبه عن معنى واحد فالعلم به أي بالتصريف أهم من معرفة النحو في تصريف اللغة يعني العلم بتصريف الكلمه اهم من تصريف الايه النحو لان التصريف نظر في ذات الكلمه التصريف نظر في ايه في الكلمه نفسها أما النحو فنظر في ايه في عوارضها من الرفع والنصب والخفض والجزم إلى غير ذلك وهو من العلوم التي يحتاج إليها المفسر المفسر الاعراب انت مش محتاج اليه كثيرا لان تغير الاعراب لا يثمر كثير معاني الذي يثمر كثير معاني هو تصريف الايه الكلمه تصريف على ان الذي ذكرناه لان كل ما بتصرف كلمه بتجيب معنى فهذا الذي تستفيد منه ايه في التفسير قال ابن فارس من فاته علمه فاته المعظم من فاته هذا العلم اللي هو علم التصريف فاته معظم التفسير فاته معظم التفسير وضرب مثالا قال نحن نقول وجد وجد بكلمه مبهمه اذا صرفناها اتضحت اذا صرفناها اتضحت ازاي قال فنقول في المال اما تجد مالا اما تجد مالا تقول ايه وجد وجدا وجد وجدا بضم الواو طب وفي الضالة ايش هي الضالة نساعدين في الفقه اللقطة اللقطة والضالة اللقطة للمال والضالة للإيه؟ للبهائم ونقول في الضالة وجدانا إبا وجد ايه وجدانا طب لما يغضب ووجد وجد عمر لما عرض حفصه رضي الله عنها على ابي بكر وعرض على عثمان قال ايه فوجدت عليه اكثر من وجدي على إيه؟ ففي الغضب قال موجدة وفي الحزن الإنسان يجد حزنا في نفسه وجد ايه وجد وجدا وجدا فانظر كيف كان تصريف الكلمه يؤدي إلى كثير من الايه من المعاني هذه المراد الايه المربي التصريف إنك انت تصرف الكلمة فتتشعب عنها معاني كثيرة بعدما كانت على التصريف الأول ذات معنى ايه معنى واع في القرآن الكريم قال الله تعالى وعن المؤمن الجن وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاصطون وفي الأمر بالعدل في بين المتصاصمين قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم قبل إيه وأقصط وإن فأدت فأق فايه وإن طائفة تاني من المؤمنات تل فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها لما في إن فايه فأصلحوا بينهم عدل وأقصط وأقصط إن الله يحب المقصطين فانظروا كيف تحول معنى بالتصريف إلى الشيء ضده فالقصط وال العدل والإقصاط الجور الإقصاط الجور والقصط العدل المقصط العادل والقاصط الظالم فهذا التصريف يكون في الأسماء والأفعال ويكون التصريف في الأسماء والأفعال فيقولون للطريق في الرمل خبه خبّة الطريق في في الرمل ويقولون للأرض المخصبة والمجدبة خبّة هلا فرق بينه وبينه خبه للطريق وخبّة للضم للإيه للأرض المخصبة قال وقد ذكر الأزهري أن مادة دكارا بالدال المهملة دكارا بالدال المهملة مهملة غير مستعملة خلي بالك من الكلام وقد ذكر الأزهري أن مادة دكارا بالدال المهملة مهملة غير مستعملة <تصفيق> يعني إيه الكلام دي؟ يعني هذه الماده ايه مهمله ان ماده ذكر مهمله يبقى مهمله غير مسعود خبر ايه خبر ان خبر ايه ان ان ماده ذكر بالدار المهمله الدار المهمله ضدها ايه الذات المعجمه الذات المعجمه على النقطه ما يقول غير النقطه يبقى مهمله وبالنقطه ايه معجمه فيقول الازهري ان ماده مهملة غير مستعملة ده كلام الأزهاري فرد عليه التاج الكند الكندي رد عليه التاج الكندي وقال بل إنه إيه إنها مستعملة مادة دكرة بالدل مهملة مستعملة مش غير إيه مش مهملة بدليل إيه وقال الذي نجا منهما والدكرة بعد أمه إيبا يمو إيه مستعملة إيه وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن ذي فهل من مدكر قال وهذا الذي قاله سهو جبه الغفلة عن قاعدة التصريف فإن الدال في الموضعين بدل من الذال لأن الدكر أصله إذ تاكرا إذ تاكرى افتعلى من الذكر وكذلك مدكر أصله مذتكر مفتعل من الذكر أيضا فابدلت التاء ذالا والذال كذلك وأدغمت إحداهما في الأخرى فصار اللفظ بهما كما ترى هي إيه ادكر مستعملة وأصله إيه إذ تاكر فإيه حصل إدغام في ثقل في النقط إذ في ثقل في النقط فأدغمت الذال في التاو وصمت إيه؟ إيه؟ وقال الزمخشري في تفسير قول تعالى الشيطان سول لهم قال سهل لهم ركوب المعاصي من السول وهو الاسترخاء وقد اشتقوا من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعا يعرض الزمخشري بابن السكيت يبقى الزمخشري يقول ايه الشيطان سول لهم يعني ايه سهل لهم ركوب المعاصي سول من ايه يقول من السولي وهو الايه الاسترخاء وبعدين يعرض يعرض بابن السكيت يقول ايه وقد اشتقه من السؤل من لا علم لو بالتصريف ايش التصريف تصريف الايه اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده ايوا وقال أيضا أيزا من بدع التفاسير من بدع المفسرين قول بعضهم أن الإمام في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم جمع أم وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم دون آبائهم لئلا يفتضح أولاد الزنا ها؟ هذا قول إيه قاله بعض المفسرين أن كل إمام بإم... يقول الإمام إيه جميل الأم يبقى إيه الناس ينادون بإيه بأسماء أمهاتهم إذا مخشني يعيب على هذا القرى يقول وليت شئ لي أيهما أبدع أصحة لفظة أمة أم بها حكمته يعني هذا يعني قول بديع وليس له نظير يعني أن أمًا لا يجمع على إمام لبض أم لا يجمع عليه على إمام هذا كلام من لا يعرف الصناعة ولا لغة العرب. وقال الراغب في قوله تعالى في سورة البقرة وإذا قتلتم نفسا فدا رأتم فيها قال إدا تفاعلتم اصله أصله تدارأتم فأريد منه الادغام تخفيفا. وأبدل من التأي دالا فسكنا للإدغام فاجتنبت لها ألف الوسط فحصل إففاعلتم إدارأتم وقال بعض الأدباء إدارأتم إد افتعلتم وغلط من وأوجه بغلط الذي قال إدارأتم إيه افتعلتم بل هو إيه تفاعلتم إدارأتم إد تفاعلتم وقال بعض الأدباء إدارأتم إد افتعلتم قال هذا غلط من وجوده ايه وجوه الغلط قال اولا ان الدارأتم على ثمانية احرف وافتعلتم على سبعة احرف ايه ما غير ايه غير افتعلتم والثاني ان الذي يلي, يلي الف الوصل تاء فجعلها دالا افتعلتم قال هو ايه الدارات الثالث ان الذي يلف فيه الثاني دال فجعلها تاء والرابع أن الفعل الصحيح العين لا يكون ما بعد تاء الافتعال منه إلا متحرك وقد جعله هذا ساكنا والخامس أنها هنا قد دخل بين التاء والدال زائدة وفي افتعلت لا يدخل ذلك والثالث أنه أنزل الألف منزلة العين وليست بعين والسابع أن تاء افتعل قبله حرفان وبعده حرفان والدارأة بعدها ثلاثة أحرف وقال ابن جني من قال اتخذت افتعلت من الاخذ فهو مخطئ قال وقد ذهب الي ابو اسحاق الزجاج وانكره عليه ابو علي وقام الدلال على فساده هو ان ذلك يؤدي الى ابداي الهمزة تاء وذلك غير معروف يبا ادارأتم اصلاح ايه تفاعلتم وليست افتعلتم أي درأ الثلاثي بتاعها درأ الزيادة بجعل في, في الكلام ده خاتيدي وزيادة الحروب دي خاتيدي في الباب اللي جينا معنا ان شاء الله تعالى النور العشرون من أنواع علوم القرآن معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها قال ويؤخذ ذلك من علم النحو يؤخذ ذلك من علم النحو وقد انتذب الناس لتأليف إعراب القرآن وإحنا أشرنا في الدرس السابق إلى كتاب من كتب الايه الاعراب لما سال بعضكم عن كتاب في الاعراب ذكرنا لو ايه ما من نبي الرحمن في الايه القرآن قال معرفة الأحكام من جهة إفرادها وتركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو وقد انتذب الناس لتأليف اعراب القرآن ومن أوضحها من أوضح المؤلفات كتاب الحوفي كتاب الحوفي وهو البرهان في تفسير القرآن ومن أحسنها كتاب المشكل وعندك في, في الهوامش ايه تعرفات بهؤلاء المؤلفين والمؤلفات وكتاب أبي البقاء العكبري اللي هو اعراب ممن نبي الرحمن وكتاب المنتجب الهمذاني وكتاب الزمقشري وابن عطية وتلوم الشيخ أبو حيان قالوا والاعراب يبين المعنى وهو الذي يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين إيه؟ الإعراب هو الذي يوضح المعنى ويدلك على أغراض إيه؟ المتكلم ايوه يعني لو قال لك سمع قيل عن بعضهم أنه قال نظره في السماء قال ما أحسن السماء ما أحسن السماء, ما أحسن السماء. فقالت جارية النجوم فقالت جارية ايه النجوم فالجاريه فهمت ان هو ايه بيسالها ايه احسن شيء في الإيه في السماء فقالت ان إيه النجوم قال يا بنتي ما اردت ذلك انا بتعجب من خلق الله في السماء فأقول ما احسن السماء ما احسن ايه السماء طب لو اراد السؤالها يقول ايه لا ما أحسنوا ما احسن السماء ما أحسن السماء تقول النجوم ما احسنوا السماء تقول ان الاعراب هو اللي بيبين المعنى ويميزه ويدلك على, على غرض الإيه؟ على غرض المتكلم قال بدليل قولك ما احسن زيدا ما زيد هذا اسلوب, إيه؟ أسلوب تعجب أسلوب تعجب فعل وزيدا ايه مفرون ما احسن زيدا فانت تتعجب من حسنه تتعجب من حسنه سواء اعجبك حسنه في الخلق حسنه في الفصاحة حسنه في الادب تقول ما احسن زيدا وقولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن وكذلك فرقوا بالحركات وغيرها بين المعاني بل الاعراب بيوضح المعنى والحركة نفسها حركة الحرص بالكسر أو بالفتح بت بتحدد المعاني قالوا مفتح للآلة التي يفتح بها ايه المفاتيح وعنده ايه مفاتح مفاتح قالوا المفاتيح جمع ايه جمع مفتح مفاتح جمع ايه مفتح فالمفتح بكسر الميم هو الايه المفتاح اللي انت ايه اللي انت به ومفتح بفتح, بفتح الميم موضع الايه الفتح وقالوا مقص مقص بكس الميم للايه للاله يبقى المقص هات المقص لا هي إيه؟ المقص اما المقص الموضع الذي يكون فيه ايه القص ويقولون امراه طاهر من الحيض ولا يكون ايه طاهره يقولون امراه ايه طاهر ولا يقولون ايه طاهره لي لان المراه تشارك الرجل في, في الطهاره فيقال رجل طاهر ومرأة ايه طاهر قال وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن اسراره النظر في هيئه الكلمه وصيغتها ومحلها ككونها مبتدا او خبرا او فاعله او مفعوله او في مبادئ الكلام او في الجوام الى غير ذلك من التعريف والتنكير والجمع والقلة والكثرة الى غير ذلك يبدي امور تهم المفسر لان هذا يتضح المعنى ويجب عليه على مين على المفسر او المتامل في القرآن لان الجمع وعلى الناظر في كتاب الله وعليه إما على الناظر يعني المتأمل عزفة بالقرآن ويجب عليه مراعاة أمور خلي بالك بي انت كطالب علم وطالب تفسير بأمور ايه تهمك علشان تعرف ماذا يجب عليك في أثناء القرآن في التفسير ويجب عليه مراعاة أمور أخذها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه أما تحب تعرب كلمة لازم تفهم إيه معناها الأول لان فهم معناها هيعينك على إيه على إعرابها عليه وهو أول واجب أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا يعني كاتب كلمة كلمة مفردة أو كلمة إيه مركبة فإنه الإعراب فرع المعنى فإنه أي الإعراب فرع المعنى يقول يجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه قبل الإعراب فإنه أي الإعراب فرع المعنى ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ألف لام ميم ألف لام ميم صاد حاميم ها يعني إيه على رأي من قال أنها استأثروا بعلمها ولا يعرف أقل. إذا مش هتقدر إيه؟ تعرفها. مش هتقدر تعرفها لأن الإعراب فرع الإيه؟ فرع المعان. ولهذا قالوا في توجيه النصب في كلمة كلاة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلاة. آه؟ قالوا إيه بقى عشان تعرف كلاة؟ عشان تعرف كلاة؟ لازم تشوف إيه المراد بها؟ ما معنى الكلالة عشان تعرفها؟ قالوا انه يتوقف على المراد بالكلالة هل هو اسم للميت او للورثة او للماء فكلمة كلاله ممكن تشمل ايه الكلالة الميت او الورثة او الايه الماء فان كان اسما للميت إن كان اسما أيه؟ الكلالة اسما للميت تكون منصوبة على الحاء وإن كان رجل يعني ميتا يرث كلالة أي حال كونه إيه؟ كلالة إبعا إذا جعلت كلالة اسما للميت تبعا هي منصوبة على الحاء وإن كان رجل يرث كلالة أي حال إيه؟ كونه كلالة وإن كان لو جعلنا وان كان تامه لا خبر لها بمعنى وجد زي قولي وان كان ذو عسرته وإن كان ذو عسرته كان هنا مش ناقصه عايز خبر ده هي ايه تام وعشان كده ذو ما مابقولش ايه اسمها لا وان كان ذو عسرته هنا كان تامه وعليه برضه ان كان اذا جعلناها تامه برضه ان جعلناها تامه وان كان تامه لا خبر لها بمعنى وجب ويجوز ان تكون ناقصه وتكون بقى الكلاله ايه خبره وان كان رجل يورث كلاله يبقى رجل اسم كان وكلاله ايه خبرها وجاز ان يخبر عن النكره رجل نكره جاز ان يخبر عن النكره لانها قد وصفت بقوله يورث وان كان رجل ايه يورث والأقل والأول أوجه القول الأول في هذه الأقوال الأوجه هو إيه إن كلالة حالا من إيه من الميت باعتبار إن الكلاله اسم للإيه اسم الميت طب وإن كانت اسما للورثه ده توجيه الكلاله على اسم الميت وإن كانت اسما للورثه فهي منصوبة على الحال من ضمير يورث لكن على حذف مضاف أي ذا كلالة وإن كان رجل يورث كلالة وإن كان رجل يورث ايه ذا كلالة وعلى هذا فكان ناقصة ويورث ايه خبرها ويجوز أن تكون تامة فيورث صفة ويجوز أن يكون خبرا فتكون صفته التفسير الثالث إن كانت الكلالة اسما للمال فهي مفعول ثان ليورث وان كان رجل يورث كلاله كما تقول ورثت زيدا مالا ورثت زيدا مالا يعني ايه كلالة. زي ايه زي ما ورثت ايه ورثته كلالة. زي ورثه ايه مالا وقيل ان كلاله تمييز قال وليس بشيء يعني من قال ان كلالة يورث يورث ايه يورث يورث ايه كلاله قال بالتمييز قال هذا القول ليس بشيء ومن جعل الكلاله الوراثه الكلاله هي الايه الوراثه فهي نعه لمصدر محذوف اي وارثه كلاله وان كان رجل يورث كلاله اي وارث كلاله اي يورث بالوراثه التي يقال لها ايه الكلاله قال هذا كله على قراءة يورث بفتح الراء. فأما من قرأ يورث وإن كان رجل إيه يورث بكسرها مخففة ومشددة فالكلالة هي الورثة أو المال يبع على يورث بفتح الراء يبع توجيه ايه للتلات للميت وللورثة وللمال وأما بالكسر فهي إيه الورثة أو المال فقط مثال آخر قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاتا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا وفي نصبها ثلاثه أوجه مبنية على تفسيرها برضو يعني إيه تلت أوجه مبنية إيه على تفسير التقاء فان كانت بمعنى الاتقاء فهي مصدر كقوله والله انبتكم من الارض نباتا فنباتا ايه مصدر يب تقاه تب ايه مصدر يب منصوبها انا مصدر وان كانت بمعنى المفعول اي امرا يجب اتقاؤه فهي نصب على المفعول به وإن كانت جمعا تقاه تقاه جمع تقي وإن كانت جمعا كرام ورمان كرام ورمام فهي نصب على الحال ومن ذلك إعراب احوى في سورة الأعلى فجعله غثاء احوى قال وفيه قولان متضادان أحدهما أنه الأسود من الجفاف واليبس بعد ما كان الزرع أخضر ونشف صار إيه يا زي البرسيم كده والربة إيه؟ زي بنحشوف برسيم ونصير كده إيه يبقى ريبة كده ينشف كده يبقى هو ده إيه, إيه؟ الأحوى بعد ما كان أخضر بقى إيه بقى احوى فقالوا احوى الله له الأسود اسود من جفافه ويبسه والثاني أنه الأسود من شدة الخضرة الاحوى قال أسود بعد جفافه وقال اسود من شده ايه خضراته كما قال تعالى ومن دونهما جنتان فباي ال اي تكذبان مدهامتان قالوا مسودتان من شده الايه الخضره البرسيم كده في يعني في اوجه وفي نص الموسم كده لما يبقى كبير وينام على بعضه كده تبص عليه من بعيد كانه ايه كانه اسود كانه أسود. سواد من شدة الايه من شدة الخضرة. يبا لو جعلنا غثاء احوى لو جعلنا الاحود مسودا من جفافه يبقى الاحوى صفه للايه لغثاء فجعله غثاء احوى يبقى احوى صفه لغثاء وعلى الثاني إنه أسوأ من شده الخضره يبقى حال من الايه من المرعى غثاء حاله كوني ايه احوى وأخرى لتناسب الفواصل والشاهد إن المعاني بيترتب على, الإيه؟ على الإعراب كل إعراب بيأدى إلي, إلى معنى وانت بقى كطالب تفسير وبتفسر لما تقرأ في التفسير لا تهتم بالإعراب إلا إذا أدى إلى, إيه؟ إلي معنى إذا كان في إعراب حيديك معاني تانية حيديك معاني جديدة يبقى تبين وجوه الإعراب في الكلمة أو في الآية عشان تبين كل المعاني المحتمله في الايه لكن الاعراب بدون فائده معنى ملوش ايه ملوش لازم التفسير مش, مش كتاب نحو التفسير مش نحو مش اعراب يبقى انت في علوم القرآن وفي التفسير لا تهتم بالتفسير بالاعراب الا إذا ادى الى ايه الى معاني كلمه تعرض زي الامثله احنا ايه ذكرناها دي كل ما تعربها باعراب يعطيك ايه معنى. وبعد إذن المعاني التي تحتملها الكلمة باختلاف إعرابها ممكن تكون كلها صحيحة وممكن تكون محتملة لكن في معنى إيه أرجح ومعنى إيه أقوى إيبا لما تذكر تبين برضه هل المعاني اللي أنت ذكرتها بسبب الإعراب كلها صحيحة وتحتمل الكلمة أو ان هذه المعاني وإن كان قالها الأئمة إلا أن هناك قولا إيه أرجح تبين ذلك ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فإنه قيل الكفات الأوعية ومفردها كفت والأحياء والأموات كنايه عما نبت وما لا ينبت وقيل الكفات مصدر كفته إذا ضمه وجمعه ومنه نهين عن الكفت في الايه في الصلاة كفت الثوب يعني ايه جمعه فعلى الاول فعلى الاول ان الكفاه الاوعيه يبقى احيانا وامواتا صفه الايه لكفاه الم نجعل الارض كفاتا احياء و ايه لو جعلت كفاتا اوعيه يبقى ايه صفه الاوعيه ايه احيا واموات كانوا قيل اوعيه حيه وميته او حالان أو حالان أحياء وأموات حالان وعلى الثاني إن هو الكفاث مصدر كفته فهما مفعولان لمحذوف دل عليك كفات أن يجمع أحياء وأموات ومنه قول تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني فإنه ما المراد بالسبع المثاني إن كان المراد به القرآن فمن للإيه للطبعير ولقد سبعا من المثاني إذا كان المراد بالمثاني القرآن يبى سبعا من المثان يبى سبعا من القرآن يبى من للطبعير والقرآن حينئذ من عطف العام على الخاص وإن كانت الفاتحة كما في الحديث يبى من ايه لبيان الجنس أي سبعا هي الايه هي المثاني كما في الحديث الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي ايه الذي اوتيل يب من اما ان تكون للتبعيض واما ان تكون لبيان الايه لبيان الجنس وعلى هذا التوجيه اختلف العلماء في حكم إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن الايه عن المنكر ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير فمن هنا للتبعيد او للبيان الجنسي فعلى توجيه كل معنى يتحدد ايه يتحدد المعنى المراد والحكم المراد. ما سمعته قبل ذلك؟ ما سمعته؟ ولا سمعته؟ نعم. سمعته شخصيًا إذا كان الشخص يقول كذا ولا؟ حكم الاول موثق في مكة. من لطبعه ولا للجنس؟ يعني الحكم الأول معروف وإنه ممكن وفرض عين ولا فرض كفاية ولا طال بكم العهد بصورة آل عمران إيش يا دكتور اي معنى هي كده وكده بس إحنا قلنا عن شرحنا شرحناه في آل عمران إيه شرحنا في آل عمران قلنا ولتكم منكم امه من هنا لبيان الجنسي فالامر بالمعروف وانكار فرض عين كقول, كقول الرجل لابنه اريد منك رجلا أريد منك إيه؟ رجلا يعني اريدك رجلا لبيان الجنس مش مش أريدك رجلا أريد منك رجلا فمين لبيان الجنس يبقى فرض ع... فرض عين فرض عين بدليل قول... قول النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغير يبا الأمر هو في ناوك الفرض عيه كل حسب ايه استطاعات وبعدين بقى على توجيه ان من لبيان الجنس ان من للتبعيد يبقى يجب ان يكون في الامة جماعة متخصصة للأمر هو في النهي عن المنك يبا المعنين ايه مطلوبين المعنين ايه مطلوبين الأمر هو في ناوك الفرض عيه ولتكن منكم هنا لبيان الجنس كلها حسب استطاعات وبعدين منكم للتبعيد تكون هناك جماعة اسمها جماعة الأمع وثنيه وأنها عمون ثم ذكر الإمام رحمة الله عليه في آخر هذا النوع تنبيهات قال قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراء يعني ممكن تقرأ وانت بتقرا بتقرأ كده في, في كتب تفسير واحد يقولك هذا تفسير معنى واحد يقولك هذا تفسير ايه؟ هذا تفسير اعراب ايه تفسير المعنى؟ وايه تفسير الايه؟ الاعراب قال والفرق بينهما ان تفسير الاعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك يبقى تفسير المعنى وتفسير الايه الإعراب. تفسير اعراب لا بد ان تلاحظ الصناعه الايه ان حوي. يبقى تفسيرك على ما تق... على ما يقتضيه الاعراب زي الامثله التي ايه اللي فاتت دي تقاتا وأحوى وكلاله ها ده تفسير ايه تفسير اعراب تفسير اعراب يبقى لا بد ان يوافق التفسير النح لا بد يوافق التفسير الايه النحو اما تفسير المعنى فلا يضر مخالفة النحر أما اتفسر بتفسير المعنى لا يضر مخالفة النحر وقد قال سبويه في قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق قال تقديره مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به اه منعق بزعق يعني الراعي كده ماشي بينادي على, الآيه؟ على الغنم هش روح تعالي هي الغنم بتسمع ايه لا يفهم روحي ولا تعالي هي سمع صد بس لكن الصد معناه ايه ماش فأمان فبيقول السبوائي في قوله تعالى ومثلك ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق تقدير مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق كثير من المفسرين يذهبون إلى هذا التقدير في النداء إيه؟ يقولوا إيه؟ مثلك يا محمد يقول تعالى يا محمد افعل كذا تقدير يا محمد ده؟ تقدير خطأ لأن الله لم ينادي النبي باسمه الإيه؟ المجرد في القرآن فدائما تقول إيه التقدير يا أيها النبي أو يا, يا رسول كما صرح الله به النداء المصرح به هو يا أيها النبي ويا رسول فلما في نداء مقدر وعايز تقدره انت تقدر بالايه بالمفقود فكثير من المفسرين أو والتقدير يا محمد لا هذا خطر لان الله لم يقل يا محمد ابدا اختلف الشارحون في فهم كلام سبويه هذا اختلف الشارحون في فهم كلام سبويه فقيل هو تفسير معنى وقيل تفسير إعراب تفسير معنى ليه لانه ما التزمش النحو تفسير معنى لأنه ما التزمش النحو وقيل تفسير اعراب بس في ايه في حذفان فيكون في الكلام حذفان حذف في الامر الاول وهو حذف داعيهم وقد اثبت أثبت ناظر في الثاني وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق وقد أثبت ناظر في الأول فعلى هذا يجوز مثل ذلك في الكلام ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق فهنا مثل النبي عليه الصلاة والسلام هو المنادي ومثل المشركين هو المنادى عليهم فقال مثلك يا محمد ومثل الذين كفوا كمثل الناعق والايه والمنوع ده الأول الذي أمر الأول الذي يجب عليك في تفسير القرآن ان أن تفهم ما يريد أن تعربه ما تريد أن تعربه أيها تفهم إيه؟ الإعراب لأن المعنى فرع عن الإعراب الأمر الثاني, الأمر الثاني. لازم تفهم بقى الأمور الواحد واثنين وثلاثة تخلي بالك منه والثاني هو هنا أطال الكلام في الأول وبعدين عمل تنبيه يبتخلي بالك بقى والثاني رجع بقى إلى الأمور التي يجب عليه أن يراعيها والثاني تجنب الأعراب المحمولة على اللغات الشاذة. بخل بنا جاي. إذا كنت مطالباً أنك تعرف الإعراب، بس الإعراب في القراءات إيه الصحيحة ثابتة. أما القراءات الشاذة ما تشغلش بالك بإيه بإعرابها. تجنب الأعراب المحمولة على اللغات الشاذة. فإن القرآن نزل بالأصح من لغة قريش. قال زمخشري في كشافه القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على السنه فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين وبهذا يتبين غلط جماعه من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار قوله, قوله تعالى وارجلكم في ايه الطهارة إيه؟ إذا قمت من الصلاة فأصل وجهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم دي القراءة الفصيحة فالقراءة الشاذة وإيه؟ وأرجلكم على قراءة الجر قال وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح ولأنه إنما يصار إليه إذا امن اللبس والايه محتمله ولأنه إنما يجيه مع عدم حرف العطس وهو هنا موجود وايضا فنحن في غنيا عن ذلك ما قالوا سبويه إن العرب يقرب عند المسح من الغسل لأنهما أساس الماء فلما تقارب في المعنى حصل العطف كقوله متقلدا سيفا ورمحا والرمح لا إيه؟ يقلد وإنما يقلد لا السيف ولكن لما إيه؟ كانوا متقاربين قال كذا قالوا مهما أم كان المشاركة في المعنى حسن العطف وإن لم تنع فظهر انه ليس على المجاورة بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في قولي على سلاسلا وأغلالا فهذه الكلمة الأصل إيه؟ لا تنصرف ولكن صرفت هنا فإنما اجيز في الكلام لا نرد إلى الأصل والعطف على الجوار خروج عن الأصل فافترقا إذا تهتم بالإعراب عشان تفهم معنى بس لا تهتم بالإيه، بالإعراب للغات الشاذة واللغات الشاذة. الأمر الثالث الذي يجب على الناظر في كتاب الله أن يراعيه تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار. يعني ما لا تكثر من قولك إيه؟ هذا حرف زائد وهذه كلمة إيه وهذه كلمة زائدة لا تكثر من ذلك ولا يجوز إطلاقه. الا بتأويل كقولهم الباء زائدة مرادهم ان الكلام لا يختل معنه بحذفها اما تقرأ في التفسير يقولك ايه هذا الحرف ايه زائد هذه الكلمة ايه زائدة يعني مش زائدة يعني معنى يعني لا مش معنى كده زائدة مناش معنى تعالى الله عز وجل ان يتكلم بكلام لا ايه لا معنى له وانما معنى كقولهم زائد ان الكلام لا يختل معناه بايه بحذف الزياده لا انه لا فائدة فيه اصلا فإن ذلك لا, يحتم لا يحتمل من متكلم فضلا عن كلام الحكيم سبحانه وتعالى وقال ابن الخشاب في المعتمد اختلف في هذه المسألة مسألة ايه هل يقال هذا حرف زائد هذه الكلمه زائدة؟ فذهب الاكثرون إلى جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم وهو كثير لأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف وهذا للتوكيد والتوطئة يعني الحذف يكون للاختصار والزيادة للتوكيد ومنهم من لا يرى الزيادة في شيء من الكلام ويقول هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعاني تخصها فلا أقضى عليها أو فلا أقضي عليها بزيادة. قال والتحقيق انه ان أريد بزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل لانه عبث فتعين أن إلينا بحاجة لكن الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها ولا زيادة كالحاجة إلى الأفضل التي رعوها مزيدة عليه وبه يرتفع الخلاف وكثم القدماء يسمون الزائدة صلة وبعضهم يسميه مقحمة ويقع ذلك في عبارة مستوية الأمر الرابع تجنب الأغاريب التي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام أما تفسر تتجنب الإقوال الآيه الغريبة التي تنافي ظاهر الكلام ونظمه كتجويز الزمخشري في قوله تعالى في سطح الحش للفقراء المهاجرين في حكم الفيء وأهل الفيء أجاز الزمخشري أن يكون بدلاً من قوله ولذي القربة يعني قال الزمخشري ولد القربة أو للفقراء بدلاً من إيه ولذي القربة قال هذا فصل كبير أنا فيش علاقة بين هذا وبين هذا، وإنما حمله عليه لأن أبو حنيفة يقول إنه لا يستحق القريب بقرابته بل يكون فقيرا. أبو حنيفة يقول في القرابة، قرابة الرسولان، لا يستحق في الفيء لمجرد أنه قريب الرسول، وإنما يكون إيه فقيرا. الشافعي يخالف بذلك. فإذا مخشني ذهب ماذا ذهب أبو حنيفة في أن الفقير فأن القريب لا يعطى من الفيء إلا إذا كان قريبا فقال للفقراء بدل من وإيه ولذ القرب ما أفاء الله رسولنا القرى فإلى الله وللرسول وللقرب ولقلل إيه للفقراء فرد مشير الفقراء إنه إيه بدل من إيه من القرب على ما اعتقد أن القريب لا يعطى إلا إذا كان إيه فقيرا ونظيروا إعراب بعضهم الذين ظلموا بدل من المجروح في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم اقترب الناس حسابهم في ايه في غفلات معرضون الى اخر الآية فجعل الذين ظلموا بدل من من الناس وهذا برضه مذهب بعيد يبقى تجنب الاغاريب يبقى خلي بالك بقى كده الحاجات الغريبه باين بتستهوي الانسان كده فخلي بالك بقى إياك أنك أنت تستهويك الأغاريب عشان تستهوي كلام الناس لما تسمع ناس كده حاجات غريبة بسهموا هاش يقوموا بسطوا منك لا احذر أن تتبع الأغاريب الخامس تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره وأن نقول في نحو اغفر لنا واهدنا فعلي دعاء أو سؤال ولا نقول فعلي أمر تأدب من جهة أن الأمر يستلزم العلوة والإستالاء على الخلاف فيه وقال أبو حيان التوحيدي في البصائر كتاب له سألت الصيرافية عن قوله تعالى قائما بالقص في أل عمران بمن تصب شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة علم قائما بالقصد بمن تصب قائما قال بالحال قلت لمن الحال الحال حال من مين قال الله لله تعالى قلت فيقال لله حال قال إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه ولكن الترجمة لا تستوفي حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس وينتفج القلب ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوصة باعتقال وكما أن المعنى على بعد من اللفظ كذلك الحقيقة على بعد من الوهم السادس البحث عن الأصلي والزائد ومن هذا قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من الذين يعفون قال فاينو قد نتوهم الواو في الاولى ضمير الجمع لان يعفون ضمير جمع جمع رجاله يعفون يعني الرجال قد يتوهم في الواو في الاولى ضمير الجمع فيشكل ثبوت النون مع ان وليس كذلك بل الواو هنا لام الكلمه والنون ضمير جمع المؤنث فبني الفعل معها على السكون فاذا وصل الناصب او الجازم لا تحظى في النون ومثل النساء يرجون النساء ايه؟ يرجون بخلاف الرجال يرجون فان الواو في الرجال يرجون واو الايه ضمير الجمع والنون حرف علامه للرف فعل مضارع من الافعال الخمسه مرفوضه بثبوت النون الاتصالي ضمير الجماعه وأصله يرجون أعلت لم الكلمة يقتضي تصريف، فإذا نقل الجازم حذف النون وهذا مما اتفق في اللض واختلف في التقدير كذلك يبحث عما تقتضيه الصناعة في التقدير ولا يوخب بالظاهر ففي نحو قوله تعالى لا مرحبا بهم يتباضل الذين أن مرحبا نص اسم لا وهو فاسد لا مرحبا بهم يا كان تظن أن مرحبا اسم لا منصوب إيه لأن اسم لا قال لأن شرط عملها في الاسم ألا يكون معمولا لغيرها وإنما نصب بفعل مضمر يجب إضماره ولا دعاء وبهم بيان للمدعو عليهم يعني لا نرحب بهم مرحبة أو لا نقول لهم إيه مرحبة وأجاز أبو البقاء أن ينصب على المفعول به أي لا يسمعون منا كلمة مرحبة وأجاز في جملة لمرحبة أن تكون مستأنفة وأن تكون حالا أي هذا فوج مقول له لا مرحبة قال وفيه نظر لا قدر مقولا فمقولا هو الخال ولا مرحبا محكية بالقال في ماض النصب ومنه قول تعالى وعلموا أن فيكم رسول الله يتباذى إلى ذين أن الضرف قبله خبر أن على التقديم وهو فاسد لأنه ليس المراد الإخبار بأن رسول الله صلى الله سلم فيهم وإنما الغرض أنه لو أطاعكم في كثير من الامر لعندتم وإنما فيكم حال والمعنى واعلموا أن رسول الله في حال كونه فيكم لو أطاعكم لك أصابكم كذا وكذا من الحرج والعناد ومن قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وقولوا ولا يؤذن لهم فيعتذرون فإن الجواب وقع فيهما بعد النفي مقرونا بالفاء وفي الأولى حذفت النون وفي الثانية أثبتت فما الفرق لا يقضى عليهم فيموت ولا يؤذن فيعتذرون دلاء ودلاء حذفت النون في جواب الأولى وثبتت في جواب الإيه الثانية ما الفرق لا يقض عليه فيموت ولا يؤذنون في اعتذلون لم قالش فيموتون كما قال في أو قال فيعتذر كما قال فايه فيموت قال فإن الجواب وقع فيهما بعد النف مقررا بالفاء وفي الأولى حذفت النون وفي الثانية أثبتها فما الفرق بينهما وجوابه أن حذف النون جوابا للنفي هو على أحد معنى نصب ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا أي ما يكون إتيان ولا حديث والمعنى الثاني إثبات الاتيان ونفي الحديث أي ما تأتينا محدثا أي تأتينا غير محدث وهذا لا يجوز في الآية وأما إثبات النون فعلى العطس وقريب من ذلك قالوا تعالى أباشر منا واحدا نتبعه وقول أباشر يهدوننا بشرا منصوب أم ايه أمره مرفوع قال انتصر بشرا في الأول وارتفع في الثاني ما الفرق بينهما الجواب أن نصب بشرا على الاشتغال والشاغل للعامل منصوب فصح لعامله أن يفسر ناصبا وأما في الثانية فالشاغ المرفوع مفسر رافعة وهذا كما تقول أزيد قام فزيد مرفوع على الفاعليه لطلب آلات الفعل فهذا في الاشتغال والشاغل المرفوع وتقول فيما الشاغ في منصوب أزيدا ضلبته أزيدا ضلبته فأبشر منا واحدا نتبعه فهم يمكنون أن يتبعوا ايه صالحة تعشان كده إيه وش جاء منصوبا أبشر يهدوننا جاء مرفوعا وقريب منه إجماع القراء على نصب قليل في قوليت على فشرب منه إلا قليلا هنا إجماع على إن قليلا منصوب في حين اختلفوا في قوليت على ما فعلوه إلا قليل وإنما كان كذلك لأن قليلا الأول استثناء من موجب والثاني استثناء من إيه من منفي فإن قيل فلما أجمعوا على النصب فيه فلا يؤمنون الا قليلا معناه استثناء من غير موجب كلا لان هذا استثناء مفرد هو نعت لمصدر محذوف فالتقدير لا يؤمنون إلا ايمانا قليلا ومثل وكل لو وعد الله الحسنى في سوره الحديد قرر ابن عامر برفع كل ووافق الجماعه النصب في النساء والفرق أن الذي في سوره الحديد شغل الخبر بها مضمره وليس قبل هذه الجملة جملة فعلية فيختار لأجلال نصب فرفع بالابتداء وأما التي في سورة النساء فإنما اختير في النصب لان قبله جملة فعلية ويقوله وفضل الله المجاهدين فالمجاهدين وقعت منصوبة إيبا وكلا جاءت منصوبة وختم أيضا هذه الشروط بتنبيهات قال قد يتجاذب الإعراب والمعنى الشيء الواحد وكان أبو علي الفارسي يلم به كثيرا وذلك أنه يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه بحنا قلنا أول حادة أن المعنى فرع عن الإيه؟ الإعراب وقد هو في حدث تفسير إعراب وتفسير إيه وتفسير معنى قال لك هنا بقى قد يكون في الكلام معنى يدعو الامر والإعراب يمنع من هذا الإيه؟ المعنى قالوا والتمسك بصحة المعنى يؤول لصحة يقول لصحة الإعراب كقوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فالظرف الذي هو يوم يقتضي المعنى أن يتعلق بالمصدر الذي هو إيه؟ رجع أي إنه على رجعه في ذلك اليوم لأيه لقادر لكن الاعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي يجعل العامل فيه فعلا مقدلا دل عليه المصدر بل معنى صحيح ما أن الإعراب إيه يمنع منه كذلك قولون سبحانه لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون فالمعنى يقدر تعلق إذ بالمقت والإعراب يمنعه للفصل بين المصدر ومعمول بالخبر فيقدر فعل يدل عليه المقت وكذلك قوله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير فالمعنى أن العامل في إذا خبير والإعراب يمنعه لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبله فاقتدى أن يقدر له العامل تنبيه اخر قال على النحوي بيان مراتب الكلام على الإنسان صاحب النحو أن يبين مراتب الكلام فإن مرتبة العمده قبل مرتبة الفضلة يعني إيه العمده والفضلة الأصل والايه والفرع ومرتبة المبتدا قبل مرتبه الايه الخبر ومرتبة ما يصل اليه بنفسه قبل مرتبة ما يصل اليه بحرف الايه الجر ومرتبه المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الايه الثاني يعني ايه اللي هي الوصول القواعد النحوية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين